وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطِحَ مَلْعَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَبَهُ فَكُرَقَبَةٍ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أو مسكينا ذا مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة